غير الموضوع عليهم ولا آمين, آمين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من فاستغافع الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكز, فوكز موسى فقضى عليه قال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 قوي فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو ما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناس حين فخرج من Oh. Bijzonderheid, waarom لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على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 أن أُومك حك إحدى بنتي هاتين. قال إني أريد أن أُومك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثمني حجج. فإن أتمت عشرة فإن عادك. وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالح لَعَلَيْهِ أَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ في البقعة المباركة من الشجرة. وان الق عصاك فلما راها تهتز كانها تخرج بيضاً تخرج بيضاً من غير سموه، وقم إليك جناح من الرحب، فذلك أرهان من ربك إلى فرعون. أخي هارون وأفصح مني لسانا فأرسلهم عن أن يصدقوني إني أخاف أن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطان